والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَلِتَعللَمَ أن وَعْدَ اللهَّهِ حَُّ وَلََّ أَكثَرَهُم لاَا يعلممُون وَلََّا بَلَغ وَأَشَُّهُ وَاسْتَوَى آتَنهُ حُكمَ وَعِلْمَ وَكَذَِكَ نَجَزِل الْمُحسِنِين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته 118. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان, قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 119. قال رب إن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 فَأَصَْبحَ فيِي المَدينينََةِ خَاءِ فَتَ رَتَّبُ فَإِذَا الَّ استتَرَهُ بِالأَمْسِ يَاسْتَصِْخُ قَالَ لَهُ مُسَ إِكَ لَغَوُ مُبِ فَلََّا من أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني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 فَخرج إ لَكَ مِنَّ صِحين فَخرَجَ مِنْهَا خَ إفَتَ رَقَّب قَالَ رَبِّنَِّنِي مِنَ القَمِ الظَّالِمِين وَلََّ تَجهَةِ الق أَمَدْ يَنَ قَالَ عَسَ رَّ بَيْنَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَن آمَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ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 التئ الى من خير كثير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فَلََّا جَ أَهُ وَقَصّى عَلَيْهِقَصَ صَ طَالَ لا تَخَفْنَ جَْتَ مِنَقَوْمِ الظَالِمين وَلَت إِفْدَهُمَا ي أَبَتِ استْتَأْجرِْههُ إ خَيْرَ مَن ْتَأجرتَ الْ القَو الأمين وَلَ إِّين أن انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمان حجاج على ان تاجرني ثمان حجاج عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك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 انَسَمَّ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتيكم منها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَذْوَةٍ من النار عَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا أن مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رب العالمين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 وَسُلْكِي يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحًا مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقين وَإِلَى رَبِّي إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ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 سَبَأَ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَطْبُوحِينَ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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي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 119. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا أبداً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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى من الله الله لا يهدي القوم الظالمين